السلام عليكم ورحمة الله يقول للمام أحمد رحمه الله ان أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب هي معدلة انت عايز تفضل النعم عليك وتفضل ستة ربنا سبحانه وتعالى عليك والعافية وعايز حياتك تب فيها سلام وأمان وطمأنينة عايز كده أصلح ما بينك وبين الله عز وجل وأصلح ما بينك وبين الناس باللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك به وأصلح ما بينك وبين نفسك وده من أخص معاني الشكر من أخص معاني الشكر ان أنت تعيش في طاعة الله عز وجل تعرفين الشكر ثلاث أركان استشعر بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا واستخدام النعمة في شكر المنعم فأنت الله عز وجل رزقك العافية رزقك الكرم المنة رزقك الرزق أيا كان من شكر ربنا سبحانه وتعالى أن أنت تستخدم هذه النعم في طاعة الله عز وجل ويقول الله عز وجل وإستأذن ربكم لان شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فعايز أن أنت تعيش في هذا السلام وهذا الأمان دم لله عز وجل كما يحب وساعتها ستجد من العطايا والفتوحات ربك كريم كريم ستجد ما تقربه عينك هتبقى عايش في سلام ولكن كثير من الناس يستغرب جدا أنه يفسد ما بينه وبين الله عز وجل وبعد كده يقول لك وبيحصل لي كذا وبيحصل لي كذا ما هو بيحصل لي لعلهم يرجعون فارجع لله عز وجل والله ستجد الله عز وجل كريم ورحيم وغفور ورزاق هيسترك وهيكرمك بس انت دم له كما يحدد